يا جار بيت الله ما لك جافي ونداء ربك ليس عنك بخافي غذاك من نعم فانتقدينها وحباك جسما طافحا أعطافي في صحة تحيا وغيرك مدنف وإذا مرضت فإن ربك شافي يدعوك حي على الفلاح ولم تزل تعصي وأنت منعم متعافي وإلى المساجد سار من في جسمه سقم وأقبل راعش الأطراف وأتى إليها من بِهِ شَيْخُو خَتٌ في فِي صَمَمِ غَوَايَةِ غَافِ وبَقِيتَ تَسْمَعُ فِي مَنَامِكَ أَنَّهَا قَامَتْ وَتَمْكُثُ فِي وَثِيرِ أوما أَوْ مَا سَمِعْتَ وَعِيدَ رَبِّكَ صَادِقًا وَنَهَلْتَ مِن نَّبْعِ الْكِتَابِ الصَّافِي هُوَ آمِرٌ بِأَدَائِهَا وَمُحَذِّرٌ فِي مَرْيَمَ وَبِسُورَةِ أَوَمَا عَلِمْتَ بِأَنَّ مَوْتَكَ قَدَّنَا فَتَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْأَكْتَافِ أَوَمَا حَسِبْتَ حِسَابَ قَبْرٍ مُظْلِمٍ بِي مَهْمَهٍ وَعَلَيْهِ يَذْرُ السَّافِ وَبِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعٌ مُتَرَبِّصٌ بِجَرِيرَةِ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ يُكَافِي فالموت محتوم وكل ورده آت رعاع الأرض كالأشرافي سل عنه عادا والأولى قد شيدوا دنياهم من جملة الأسلافي نحت الجبال وقد بنوا أهرامهم أجسادهم كالنخل والصفصاف ماتوا جميعا أصبح أثرا بلا عين ويأتي الدور للأخلافي أتراك غرتك الدنية لم تكن تدري بما يطلبك من احتافي ستجيء في يوم التغاب عاريا عطشان في كرب القيامة حافي فعجب نداء الله قبل منية تأتيك والقدر الأكيد يوافي فالناس دون هداية شيطانهم فيهم كذئب في قطيع خرافي بحر الحياة شديدة أمواجه وعبادة الإنسان كالمجدافي هذه نصيحة مشفق في قلبه خوف عليك يصوغ منه قوافي ويخاف في يوم المعاد تلومه وتقول لم تحرص على إنصافي وتركت في الغي دون نصيحة ساهمت في عطبي وفي إتلافي ها قد محظتك كل نصحي يا أخي حرصا عليك أليس ذاك بكافي أرجو لقلبك أن يذوق هداية من فضل ربك سابغ الألطاف يا رب رد إليك من قد غرهم كيد الغرور وأنجهم يا كافي, يا كافي